قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا هَؤُلَاءِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا سَاءَ مَصِيرًا إِلَّا الْمُجْمَعَتَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة إن خفتم, إن خِفْتُمْ أن يفتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا